جلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخ وتخفي الذنب عن خلقي وتأباه في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأباه في الهوى قربي فتظلم ما جنيت عسى تعود إلى رضا ربه